الحمد أنا إنك أنت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي ل ل ص ر ا ط المستقيم ص ل الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره و م ق د ر ه العظيم ا ل ا س ت ف ا د ة و ا ل ا ف ا د ة و ا ل ح ة على التوسل بكتاب الله تعالى و س ن ة رسوله والدعاء إ ل ى الهدى الدلاله على الخير ا ت ق ا ء وجهه ومرضاته و خ ر ب ه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم أ ت م ن ا بنور الفهم و أ خ ر ج ن ا من ظلمات الوهم وزدنا ح ل م ا ب هذه ا ل م ح ا ض ر ة سوف ندخل إ ل ى قادح جديد وهو القدح في ا ل م ن ا س ب ة يسمى هذا القادح بالقدح في ا ل م ن ا س ب ة ثم يدخل بعد ذلك في قادح آ خ ر يسمى بالفق ر يسمى بالفق ر وما تسمعونه حينما يقولون ق ي ا ش مع الفارق و هذا وهذا المراد به هو الفق وهذا المراد به ايش المراد به ايش الفق لما يقولون قياس مع ال قياس مع ل ف ا ر ق اما يقولون قياس ايش قياس مع الفارق طيب طيب هذا الفرق اول شيء ن أ ت ي الى القدح ب ا ل م ن ا س ب ة خلاصة نأتي لل... تمام طيب إلى تتكلم شو؟ ا ل آ ن س م ع ي من, من الاعتراضات التي ت م ت ل على ا ل ع ل ة القدح في ا ل م ن ا س ب ة أ ي ض ا ً مما ي أ ت ي أيضاً من, من القوادح في ا ل ع ل ة القدح في إ ط ب ا ء الحكم القدح م ص و من شرعك ا ل ق في إ ف ض ا ء ا ل ح ك م إ ل ى المقصود من الشرع وفي هذا الحكم لا يفضي الى المقصود من شرعه القدح بعدم انضباط هذه ا ل ع ل ة غير م ن ض ب ط ة والشرط في ا ل ع ل ة ان تكون و ص ف ظاهرا ً منضبطه ة القدح العلّة ا بعد ظ و ر غير ظاهرة غير ظاهرة بأن أن يميّنها أن تمام؟ هذه هذه هذه العلّة العلّة أفضل ق د ف بالمناسبه ة قد ف القدح ص و إن شرعه بالعله بعدم الانتفاض القدح تمام في العله تمام بعدم ايش بعلمه هذه اربعه ل أ طيب لقد جمعنا و ل نبين كيف القادح هذه كيف هذه من القوادح لقد جمعنا م ا هذه يقدح يقولون هذه ا ل ع ل ة تلزم عنها م ف س د ة ر ا ج ح ة أ و م ن ا س ب ة إ ذ ن ت ب ط ل هذه ا ل م ن ا س ب ة يبين إ ذ ن كيف الجواب عنه الجواب بان يبين ب أ ن ا ل م ص ل ح ة أ ر ج ح ب أ ن هذه المصلحه أ ر ج ح هنا يبين بأن يقدح ب بأن ي ي ن ب أ ن هذا الحكم لا يفضي إ ل ى المقصود لا يؤدي إ ل ى المقصود من شرعه الجواب يبين أ ن هذا الحكم يفضي الى المقصود من شرع لان المقصود من شرع الحكم ه ر يبين أن ا ل ل ع ا ا م ونيطق بوصف هو ر ه كذا وهذا لا ب يؤدي ا أ اليه ل بسم ا قال ل الرحيم الله ه وسمكم تعالى بسم ن ا والأمين ا بي ل ويبقونكم م ن الله الرحمن الرحيم ومن بالمناسبة المعنم ها القوانه آيدي القده للواسب وفي إلى من وفي وفي صلاحية لأن ご覧いただきまして、このように、このように、このように、このように、このよに、このよう على المفسده التى فضل للعباده افضل من النكاح ل م ا فيه من تزكيه النفس ف ي ف ط ر ض ب أ ن تلك المصلحه تفوت اضعافها ك إ ي ج ا د الولد وكف النظر وكسر ا ل ش ه و ة فيجاب ب أ ن تلك ا ل م ص ل ح ة أ ر ج ه مما ذكر ل أ ن ه ا لمجز التين وما ذكر ل م ز النسل والثاني ببيان ادوء المفتي الى ا ل م ف و د ただ、それはそれを言うことです。 مُشْتَهَاتٍ كَالْأُمِي و الرابع الوصف لنفسه ق ة و ل ر ببيان ظهوره ب أ ن يبينه بصفتين ظاهرتين تدل عليه وليسيرا طيب قال ومنها اي من القوادح القدح في المناسبه الوصف المعلل به يعني الوصف المعلل به الحكم ليس مناسبا كيف ليس مناسبا ب أ ن تمام تلزم عنه مفسده ر ا ج ح ة أ و م س ا و ي اثنين وفي ص ل ا ح ي ة إ ف ض ا ء الحكم إ ل ى المقصود من شرع المقصود من شرع هذا الحكم كذا وكذا هذا الحكم لا يفضي إ ل ى المقصود لا يفضي إ ل ى المقصود هذا قادر ث ل ا ث ة وفي الانضباط للوصف المذكور يعني نقول هذا الوصف ليس منضبطا والشرط في ا ل ع ل ة أ ن تكون م ن ض ب ط ا أ ر ب ع ة وفي الظهور ي ب أ ن يبين أ ن هذا الوصف ليس ظاهرا ق ل ل ك كيف يقول هذه ا ل أ ر ب ع ة قوادع ب أ ن ينفى كل بان ينفي كل من ا ل أ ر ب ع ة تمام يعترض يقول له هذا الوصف ليس مناسب هذا الحكم لا يفضي للمقصود هذا الوصف ليس منضبط هذا الوصف ليس ظاهر قال ب أ ن يبقي في أ و ل ه م ايش أ و ل ه م ها القدح في ا ل م ن ا س ب ة م ف س د ة ر ا ج ح ة و م س ا و ي ة لما م ر من أ ن ه ا ت ن خ ل م بذلك أ ي أ ن ا ل م ف س د ة ا ل م ن ا س ب ة تبطل ل م ا ذ ا ب م ف س د ة ر ا ج ح ة أ و م س ا و ي ة تلزم عنها طيب ويبين في ثانيها ايش يقول له؟ عدم ص ل ا ح ي ة ل ل إ ف ض ا ء يعني أ ن هذا الحق ح ك م ليس صالحا ل ل إ ف ض ا ء إ ل ى المقصود و في ثالثها تمام و في ثالثها عدم ل ي ش عدم ا ل ا ن ز ب ا ط تمام ل أ ن هذا الوصف غير منضبط و ش ر ط العله هي تكون منضبط و في رابعها عدم الظروف طيب و جوابه ب ك ل م ة البيان البيان الجواب البيان اذن هذا نبين أ ن ا ل م ص ل ح ة أ ر ج ح من المفسده هنا نبين أ ن الحكم و ة يفضل إ ل ى المنصور هناك نبين أ ن الوصف منضبط هناك نبين أ ن الوصف ظاهر أ ذ ا يذكر لنا ا ل أ م ث ل ة أ و ل مثال قال وجوابه أ ي القدح بشيء منها ماذا قال بالبيان له بالبيان قال بالبيان تمام بالبيان له تمام لانها ا ل ع ب ا ر ة بالبيان له ا ل أ و ل إ ي ش نبين بيان رجحان ا ل م ص ل ح ة على المفسده بيان رجحان ا ل م ص ل ح ة على المفسده مثلا الحكم التخلي ل ل ع ب ا د ة أ ف ض ل من النكاح التخلي ل ل ع ب ا د ة أ ف ض ل من النكاح إ ي ش ا ل ع ل ة تمام التخلي ل ل ع ب ا د ة أ ف ض ل من ايش التخلي ل ل ع ب ا د ة أ ف ض ل من النكاح إ ي ش العله لما فيه من ت س ك ي ه النفس إ ي ش العله ة ا ا ل ت س ك ي ه رد ا المعترض قال、لا. هذه ا ل م ن ا س ب ة هذا الوصف المناسب تلزم عنه م ف س د ة ر ا ج ح ة أ و م س ا و ي ة لها وش ا ل م ف س د ة قال ا ل م ف س د ة فيعترض تمام ب أ ن تلك ا ل م ص ل ح ة تفوت أ ض ع ا ف ه ا من المصالح مثل إ ي ج ا د المولد تفوت كف النظر تفوت كسر ل ي ش الشهره اي انا ا ك الان نحن ا ل آ ن إ ي ش الجواب الجواب نبين أ ن ا ل م ص ل ح ة هذه ت س ك ي ه النفس أ ر ج ح من المفاسد التي ذكرها تمام نبين يا رب ت س ك ي ه النفس تعود إ ل ى دين ولا لا تعود إ ل ى دين وهذه تعود إ ل ى النسله او لا لما اعود إ ل ى النسله ي ه م أ ر ج ع محافظه للدين قال فيجاب بان تلك ا ل م ص ل ح ة أ ر ج ح فيجاب ب أ ن تلك تمام ا ل م ص ل ح ة أ ر ج ح مما ذكر لماذا ل أ ن ه ا لحفظ الدين و ما ذكر لحفظ النسب ل أ ن ه ا لحفظ الدين و ما ذكر لحفظ العش حفظ النسب تمام طيب لا واضح إ ذ ا لما يعترض إذن اي واحد يعترض ع ل ي ه يقول لك هنا م ف س د ل ه ر ج ح ة ر ا ج ح ة أ و م س ا و ي ة تقول له لك ه ا ل م ر ج ح ة تبين البيان في بيان أ ن ا ل م ص ل ح ة أ ر ج ح من ك ما هو الميزان ما هو الميزان الذي نعرفه الدين ف النفس ف المال ف النسب فليس العبد حسب الترتيب حسب ترتيبها ل ل ي ت ق د م ه معنى هذا هو ا ل م ي ز ا ل الذي نعرفه تتفاوت به المصالح والمفاسد هذا الميزان وبيجي معكم في ق ا ع د ة الضرر يزال ط ي بعد ب ه الثاني ا ا ل ث نال ي والثاني يشو القدح ب أ ن الحكم لا يفضي إ ل ى المقصود من شرعه القدح ب أ ن الحكم لا يفضي إ ل ى المقصود من شرع من ش ببيان افضاء الحكم إلى الى م الحكم ق ص و د ببيان افضاء ل إ المقصود ببيان نبين يعني يحيييًن افضاء الحكم المقصود هذا الحكم المقصود الآن أن accompینه أنه بعدين نعرف نجد عرف إلى الحكم قَحْل الحكم مقصود من و شرع intersectر طبعا. بعد ذلك المعترض سيبين ه ذ ان هذا الحكم لا إلى المقصود نحن لا هذا الحكم إلى يفضي ح ن سنرد ع ل ي هذا نقوله لا ه الحكم سيفضي إ لا ى ل الحكم م ق ص و د هذا س يفضي أ و و د ع ن الى ا آ ن عندنا عندنا حاجتين من تعرف تعرف تعرض المعترض لابد المقصود المقصود مثال هذا مثال هذا الحكم ما هو المقصود من شرح هذا الحكم ما ذا الحكم هذا الحكم لا من أول بيقوله بيقول ل هو هو شرح شرح يفضي إ هذا المقصود انت لك مين ان هذا الحكم يفضي الى هذا لا ما هو عندك العباره م ك ز على ا ل ع ب ا ر ة تمام ك أ ن يقال تحريم المحرم ب ا ل م ص ا ه ر ة مؤبدا صالح الى ان يفضي الى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم هاي هاي هاي. تمام. الآن. ايش ه تمام ق و ل الان ي الحكم تحريم المحرم ب ا ل م ص ا ه ر ة ابدا أه؟ ما هو المقصود من شرع هذا الحكم آه؟ عدم, عدم الفجور عدم الفجور بالمحرم من ا ل م ص ا ر ى و ه ذ ا حكمه أ ب د ا هذا المقصود من شرع هذا الحكم هذا المعترض ب ي ق و ل ه هذا الحكم تحريف ا ل م ص ا ر ى أ ب د ا لا يفضي إ ل ى المقصود لماذا ل أ ن كل ممنوع مرغوب بل سيؤدي الى الفجور لا يؤدي الى الفجور لا هذا يؤدي ل ل م ق ص و د م ه ل ا ل أ ن ه سيقضي على الطمع فيها أ ب د ا حتى يصيرها كانها أ ن ه كالأم ك ا ل أ م إنه, إنه سيقطع, سيقطع عنها الفجور او لا بلا شك انظر ماذا يقول المعتقد اذا اول شيء أ ن ت عرفت المقصود بشرع ا ل ف ج و او لا أ ع ي د ا ل ع ب ا ر كان يقال تحريم المحرم ب ا ل م ص ا ه ر ة مؤبدا صالح ل أ ن يفضي إ ل ى المقصود صالح ل أ ن يفضي إ ل ى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم المقصود من شرع ل ي س التحريم طيب فيعترض ُ ب أ ن ه ليس صالحا لذلك الحكم ليس صالحا للمقصود بل ل ل إ ف ض ه إ ل ى الفجور ما بيمنع الفجور بل بي... يؤدي إ ل ى الفجور ليش ل أ ن النفس م ا ئ ل ة إ ل ى الممنوع العلم هنا ل أ ن النفس مائله للممنوع ليبين لك ان هذا سيؤدي إ ل ى ا ل إ ف ض ه إ ل ى الفجور و أ ن ت م قلتم ان هذا لمنع الفجور ه قال فيجاب ب أ ن تحريمها المؤبد لسد باب الطمع لسد باب ل الطمع لسد باب الطمع فيها لسد باب ط م ع قال بحيث تصير غير مشتهاه ك ا ل أ م بحيث تصير غير غير مشتهاه مثل ا لا مثل ا ل أ م بحيث تصير تمام غير مشتها بحيث تصير تمام غير م ج ت ه ا ه ك ا ل أ م م ت ا م إ ذ ا ب ي ن اعترض هو ا علينا ب أ ن الحكم لا يفضي للمقصود نحن بينا أ ن الحكم يفضي للمقصود الجواب البيان طيب ث ل ا ث ة بيعترض علينا ب أ ن الوصف حقا ا ل ع ل ة غير منضبطه وشرف ا ل ع ل ة أ ن تكون و ص ف ة منضبط قال ليس مبطل ما قال البين والثالث يعني والجواب عن الثالث يقوم ببيان انضباط الفصل إ م ا هو الوصف بنفسه من مرض و إ م ا بوصف معه ولهذا نحن نقول جوزنا القصر في السفر لا ل ل م ش ق ة ولكن لمشقه ة ل السفر عنطناها معه نطق بمطلق بالسفر المشقة قال بوصف معه يضبطه كالسفر السفر الذي ضبطنا يضبطه هو به له بوصف ولم ليش لليش للمشقة مشقة شقة الرابع ه اعترض علينا ب أ ن الوصف غير ظاهر يعني معناه انه خفي معناه انه ايش خفي نحن ا ل آ ن بنبين ان هذا الوصف ركز معي سنبين أ ن هذا الوصف ايش ظاهر سنبين أ ن هذا الوصف ايش ظاهر قال أ و أ ن ي ق بالظاهر قال والرابع قال و ا ل ر ن يجب ي ان ي ه و ه ب أ ن ي ب ي ن ه ب ص ف ة ظاهره ة كان ويعلم ا بصفه ظاهره ل ا ويعلم هذا ض ا بالإجاب والقفول ا ا فليه ي ج ب ببيان ظهوره ص ف ة ظاهره ة تدل ل ع ي ويعلم ه الصيغة التي هي الإجاب والقفول هي إذن ى كل حال الغواب هذه ن قدح عليك؟ ف ي ه ذ ا الجواب بالبيان الجواب ليش؟ الجواب بالبيان تمام الجواب بالبيان طيب بعد ما انتهينا من هذا الان س ن أ ت ي الى ق ا د ح جديد مهم جدا وهو الفرق ايش اسمه الفرق ق ا د ح جديد اسمه ايش اسمه ايش الفرق الصبر أبسح الصبر طب سحو سحو اسمه الفرق اسمه ايش اسمه الفرق ا س م الفرق قاضع اسمه ايش اسمه ايش الفرق طيب انتو ا ن ت ه ما تسمعون في عندكم في ا ل م ن ا ج ويفرق ويفرق في شروق ا ل م ن ا ج لا قياس هذا هو تعبيرهم قياس مع الفارق هذا لما تريد تقدح فيه قياس قل هذا قياس مع الفارق ها ع ن هذا ا ل ف ر ق الان ل ح ن ن ا نتعرف عنه الذي هو من القوارب هو هذا يعبرون عنه لما يقولون قياس مع الفرق ايش ه و هذا الفرق إ إما... م أما... ا تمام تمام بالاسمعي يعني إ م ا ب إ ي واحد ب إ ظ ه ا ر ب إ ب د ا ء هي في ع ل ة العصر تمام ف الثاني في إ ب د ا ي مانع في الفرع ي ثلاثه مش ب الثالث في الابداعين معا في الابداعين معا صارت كم م ش ج د ث ل ا ث ة ب إ ب د ا ء خ ي في ع د ه ثلاثه بابداء مانع في الفرق بالابدائين معا صارت كم مسجد ث ل ا ث ثلاثة يعني لما يجي واحد يسوي قياس يقول هذا قياس مع الفارق يعني معناه انك تقول له واحد يا اما في في ع د ة الاصل قيد هذا القيد غير موجود في الفرع يا اما انه في الفرع ما نعمل نعم من الله من لحاقه ق بالاصل يا اما في ه هن الاثنين هذا وقت هذا فعلا. لما نقول م مع الفارق. يعني هذا قياس ا ف ا ر قياس ع ن ي ه ذ الابتعه ق ي مع الفارق هذا ع ب ا ر ة عن قادح في ا ل ع ل قالح, قالح. يفضل هذا القياس طيب هذا القادح في العله اما اما ايشو إما في في ع ل ة الاصل قيل ليس موجودا في ا ل ف ر ق لا لا واحد أ و إ ن ه في الفرع ق م ن منع من لحاقه بالاصل قال واحد من هنا هل نبدا تركه جمعيه ا ل آ ن السؤال السؤال يقول ايش تجب النيه القسمعي ن في الوضوء والغشن في الوضوء و ا ل غ س ن قياسا على ماذا قال قياسا على الدين اين الجامع الجامع بجامع بجامع, بجامع؟, بجامع؟ طهاره عن حلف ا ر عن حلف هذا علته اعترض عليهم المعترض ا ل خ ل ف ي قال هذا قياس مع ا ل ف ا ر تمام اين؟ ا ل ع ل ة في ا ل أ ص ل ا ل ط ه ا ر ة عن حدث في التراب ايش ا ل ع ل ة ق ا د ر ا من حدث فيه ا ل ط ه ا ر ة عن حدث في ش التراب وهل هذه ا ل ع ل ة م و ج و د ة في المرعب ل ي ا ل موجوده في المرعب علاج ل ذ ك ي ف سمى ا ق ي ا س مع ا ل ز ا ر ق أ ب د ا قلت في عينه العصر اشي قلت زياده اشي قلت زياده بدرا ما ل قلت لزياده ق و ل ه ا ب ي ش بدرا كما م ع ي قمتاز لا إ ل ه الا الله <تصفيق> <والله> محمد رسول الله صلى الله عليه و م وعلمكم السلام بالضبط بالهاله الثانيه هل يقتل المسلم بالدم ي قياسا على التدم بجامع اشعله القتل العمل العدوى تجامع ايش بالقتل ا ل ع د ليس ع د و ى يعترض ع ي ه قال هذا تمام هذا قياس مع الفارق ل أ ن ا ل إ س ل ا م تمام في الفرع مانع من القول مانع من ايش المسلم لا يكافئ انه ه ن ا اعترض عليه فيبداء مانع في الفرع م ن ع من لحاقه بالاصل في, في مانع في الفرع معه اذا هذا الفرح لك ا ل ف ا ر ق ايش, إيش؟ هذا القياس مع الفارق مهم جدا ت من ا م م عندهم غ ن ي ه محتاج هنا طيب قلك ل وفرق ا ل أ و ل وفرقق ا ل أ و ل وفرقق ا ل أ و ل وفرقق ك م ا م قلك ل مباشره في المحل وفرق ا ل أ و ل لثلاثه ا معنى وفرق ا ل أ و ل تمام ه ي ا ل حال ه ي ا ل ي ش بكذا يعني بيان فارق بين الاصل و ف ر ق هذا الفارق اما وجود مانع في الفرق يمنع من لحاقه بالاصل ذا واحد أ و الاصل مشتمل على على قيد زائد عله الاصل مشتمله على قيد ليس موجودا فلا في الفرق كسوه على هذا هذا ل أ ن ه كثير ما ياتي تطبيقاته كثيره معنا القياس قلنا هذا قياس、شرق. مع وجود الفارق فلا يعتد به ندعي اثباته ونقول هذا قياس مع الفارق فلا يعتد ايش لا يعتد به لا يعتد به لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومنها اي من القوادح الفرق بين ا ل أ ص ل والفرع والعصر انهم معارضون ب إ ب د ا ء قيد في إ ل ا ه هم ا ل أ ص ل أ و إ ب د ا ء مالهم ف الفرع يبناء من سبوط هم ا ل أ ص ل فيه أ و بهما أ ي بالابداعين م ع ن よくある人はこのように言うとおり、このように言うとおり、このように言うとおり、このように言うとおり、 どうしたらいい قال ومنها أ ي من القوادح الفرق بين ا ل أ ص ل والفرع نقول هذا قياس مع الفارق بين ا ل أ ص ل والفرع هذا معنى قول ه م قياس مع الفارق الفرق بين ا ل أ ص ل والفرع هناك فرق بين ا ل أ ص ل والفرع أ ن ت ق ص ت الفرع على هذا ا ل أ ص ل هناك فرق بينهما اجتب بالفرق هناك قيد في عله الاصل ليست موجوده في الفرع أ ا واحد او هناك مانع في الفرع منع من لحاقه بلا ب ل ا ص ل لا معنى هذا معنى ت م قال ومنها أ ي من القوادح الفرق بين ا ل أ ص ل و الفرع و ا ل أ ص ح أ ن ه م ع ا ر ض ة ب إ ب د ا ء قيد في عله حكم ا ل أ ص ل في ب د ا ء قيد في ع ل ة حكم ا ل أ ص ل هذا واحد إ ذ ن ي ب د أ تمام قيد في عده حكم ا ل أ ص ل مثل هنا أ ب د أ قيد ه أ ب د أ ق ي ش بالتراب طيب اثنين أ و ابدا مانع في الفرع كما هناك أ ب د أ الاسلام مانع من إ ي ش من لحاق الفرع ب إ ي ش بالاصل طيب يمنع من ثبوت حكم ا ل أ ص ل فيه هذا ا ل ق ي د منع من لحاق الحكم الاصل في الفرع هذا لكن منع من لحاق الفرع بلا ب ا ل ع ص ل عرفت الاثنين ه ن يا طيب قال او بهما قد يكون الاعتراف بالاثنين يعني بهذا و بهذا اذا صارت كم اكشاف هذا اكشاف ي ع م ا بهذا او بهذا او بالاثنين طيب مرحبا أ ي بالابداعين معا وقيل الفرق هو الثالث فقط يعني ما يكون قادح ما يكون فرق إ ل ا إ ذ ا ك ا ن بالثالث يعني لابد من الاثنين يعني إ ب د ا ء ق ي د في ع ل ه ا ل أ ص ل و إ ب د ا ء ما نعمل ا لحاقه ر ب ل ا ه في ا ل أ ص ل قال مثاله على الشق ا ل أ و ل يا سلام أ ن يقول الشافعي تجب ا ل ن ي ة في ا ل و ب و ء كالتيمم بجامع ا ل ط ه ا ر ة عن حدثه تجب ا ل ن ي ة في ا ل و ب و ء طيب قياس العلامات كالتيمم ايش ا ل ع ل ي بجامع ا ل ط ه ا ر ة عن حدث اين ع ل في الاصل ا ل ط ه ا ر ة عن حدث لا نركز معي المعترض بيقول له هذا قياس مع الفارق لماذا قياس مع الفارق لا يصح هذا هناك فرق بين ا ل أ ص ل والفرق لماذا لان هناك قيد أ غ ف ل ت ه موجود في ع ل ة ا ل أ ص ل ما هو القيد ط ه ا ر ة عن حدث ب ي ت ر ا ب فيعتقد الحنفي ب أ ن ا ل ع ل ة في ا ل أ ص ل ا ل ط ه ا ر ة عن حدث ب ي ت ر ا ب هذا هو القيد ليش ا ل ق ي د طيب و على الثاني المثال ث ا ن ي أ ن يقول الحنفي يقاد المسلم ب ا ل ذ م ي يعني المسلم إ ذ ا قتل ا ل ذ م ي يقاد يعني يقام عليه القصاص كغير المسلم يعني كغير المسلم مع غير المسلم م ه م ج ا م ع ع ش العله القتل العبد العدوان فيعترض الشافعي ب أ ن ا ل إ س ل ا م في الفرع مانع من لحاقه ب ل ع ش اصلا مانع من ا ل ق ص ص وعلى الثالث ايش م ث ا لا ل ث ا ل ث معرفه اشكال ا ل ث س ا ج د ذا ع ب ا ر عن الاثنين قال وعلى الثالث أ ن يعارض ب ا ل إ ب د ا ء أيهن ي ع ايش ر ض ب ا ل إ بالإبداء طيب إيش عرف الفرق عرف الفرق ب أ ن ه م ع ا ر ض ة ب إ ب د ا ء قيد ب ع ل ة حكم ا ل أ ص ل أ و مانع في ا ل ف ر ع أ و بهما هذا تعريف شيخ ا ل إ س ل ا م ة قال وما عرفت فرق أ و ل ى من تعريف الاصل ايش تعريف الاصل ق ا ل تعريف الاصل الاصل عرفه ايش قال ب أ ن ه راجع إ ل ى ا ل م ع ا ر ض ة في الاصل او الفرع وقيل إ ل ي ه م ا اشي بالمحلف ل ي ش أ و ل ا ل أ ن ه ما ذكر ا ل ث ا ل ث ة ولما قال وقيل إ ل ي ه م ا أ ف ا د فيه إ ه ا م أ ن ا ل م ع ا ر ض ة ب ا ل إ ب د ا ع ي ن ليست فرقا وصحيح ا ل أ ن ه ا فرق قال ل أ ن ه أ ح ا ل ه على ما لم يذكره يعني أ ح ا ل وقيل إ ل ي ه م ا هذا احال وهو ما ذكر إ ل ي ه م ا مع إ ي ه ا م أ ن ا ل م ع ا ر ض ة ب ا ل إ ب د ا ء ي ن يعني بالاثنين ليست فرقا مطلقا وليس, وليس كذلك بل هي فرق بل هي إ ي ش فرق طيب السؤال ا ل آ ن لنفرض نفسه هل الفرق قادح أ م م ع ا ر ض ة هل الفرق قادح أ م ايش أ و معارض هل هو قادح تمام يقدح اب معارض نحن قلنا قادح لا حتى على القول ب ت و ا ز تعدد العلم تعرف ليش ل أ ن هذا أ ب ط ل الجمعه بين الفرع و ا ل أ ص ل ل أ ن الفرق ايش ابطل الجمعه بين الفرع و ا ل أ ص ل إ ذ ن ا ل أ ص ح إ ن ه قادح إ ذ ا يبطل العله و إ ذ ا بطلت العله بطل له القياس لهذا نقول هذا قياس مع الفارق هذا قياس مع الفارق ق ر ا و ا بسم الله ولا صح والاصح أ ن ه أي الفرق قادح و إ ن كيلا انه بالثالثين すいません。 ومعنى كونه س ؤ ا ل ي ن اشتماله على معارضه إ ل ا ا ل أ ص ل ب ا ل دين وعلى معارضه المرء ب أ خ ر ى مستنبطه وك... وجوابه, وجوابه اي ا ل ف ر ق في المنع ك أ ن يمنع كون المبدا في ا ل أ ص ل جزءا من الا إ ل ففي البرء مانعا من الحكم وهذا من زياده、دل. قال والاصح انه اي فرق قادح يعني مبطل للعله اي و إ ن قيل انه بالثالث يعني بال... بال... بالثالث يعني بالابدائين أ و بالضعيف بالقول الضعيف سؤالان سؤالان حتى و إ ن قلنا انه سؤالين ما معنى سؤالين يعني م ع ا ر ض ة تمام يعني م ع ا ر ض ة عله ت ب ع ل ة أ خ ر ى و م ع ا ر ض ة عله الفرع ب ع ل ة ايش بعله اخرى يعني هذه المؤ... على أ س ا س أنه م ع ا ر ض ة بعدتين قال أ و قلنا بجواز تعدد العلم حتى لو قلنا بهذا هو قادح إ ي ش السبب سببين ذكرنانا سببين السبب ا ل أ و ل ل أ ن ه يؤثر في جمع المستدل هذا الفرق يؤثر و ي ص ي ر جمع المستدل غير صحيح جمع المستدل هذا غير صحيح ل أ ن قلنا في فرق بين ا ل أ ص ل والفرع كيف جمع ت ل ك ب ي ر كيف جمعت بين الاصل و ف ر ح هذا في بينهم فرق في ي ب ن هذا م فرق ه قادح ل أ ن ه يؤثر في جمع المسلم ي ن حتى ولو قلنا ا ن يجوز تعدد العلال لانه هنا ما سلمنا له الجمع أ ب د ا لن نسلم ل ه الجمع طيب الثاني إنه إحنا لو ق لم ن ا لو نقل و أ ن ه مؤثر ل ق د ن ا ب أ ن التحكم مقبول و لكن التحكم غير مقبول إ ذ ن هو هذا مؤثر م معنى التحكم هو الحكم ب ا ل ه و ا ء بهوى النفس الحكم ب ه و ا ء بهوى النفس قال السبب ا ل أ و ل ل أ ن ه يؤثر في جمع المستدل هذا هو السؤال هذا هو السبب ا ل أ و ل السبب الثاني و ل أ ن ه لو لم يقدح لم يمتنع التحكم و اللازم باطل و هو امتناع التحكم تمام إ ذ ن هو إ ي ش قادح هو إ ي ش قادح يعني هذا ع ب ا ر ة عن قياس استثنائي ما معنى قياس الثاني لو لم نقل أ ن الفرق قادح تمام ل م يمتنع التحكم ولكن التحكم ممتنع إ ذ ن الفرق إ ي ش قادح إ ذ ن الفرق إ ي ش قادح طيب هذا القول ا ل أ و ل الاصح انه قادح ها ايش يقول الثاني قال وقيل ليس بقادح معنى اين تبغاه معارضه ليس بقالح, يعني معارضة. ليش بقالح في طيب. وقيل كذلك يعني ليش بقالح لكن على القول الثالث تمام على القول بانه بالثالث سؤالان لما يكون ب ا ل ا ل د ا ئ ي ن ع ن ي سؤالين معنى لك المقصود معنى س ؤ ا ي بيجيلك بعدين ن إنه معنى سؤالين يعني مشتمل على عدتين م م ت لا على عدتين ل طيب لا سؤال واحد يعني لا م ع ا ر ض ة ب ي ش و ا ح د ة يعني أ ص ل ا ً ل أ ن ه ايش تعرف ي ش ت ا معنى ك ل م ة سؤال تمام السؤال هو الاعتراف و المعترض يقاله ل السائل المعترض يقاله ل ليش؟ السائل وهذا مصطلح أ ه ل المناظرات السائل هو ا ل م ع ت ر ض السائل عندهم هو من ا ل م ع ت ر ض تمام طيب قال وقيل كذلك على القول ب أ ن ه ب ا ل ت ا ل في سؤالان لا سؤال ا ل ا ح د ل ي ش قال إن جمع ا ل أ س ئ ل ه ا ل م خ ت ل ف ة غير مقبول يعني أ ن ه ما يجوز لجمع ا ل أ س ئ ل ه ا ل م خ ت ل ف ة هذا سؤال في العصر وهذا سؤال في الضرع ل هذا اعترار في, هذا اعترار في الطرق. ما يجوز لكم تجمعون ا ل أ س ئ ل ه ا ل م خ ت ل ف ة تمام انتهينا إ ذ ا صارت كم أ ق و ا ل ه ل الفرق قادحه وليس ق ا د ح لا صح انه قادح ولو حتى على القول بجواز تعدد الاهل سببين س ب ذكر لك الشيخ وقيل ليس بقادح وقيل ليس بقادح على القول الثالث الآن لك بيبين معنى معين هم ركز معي. قال ومعنى كونه سؤال واحد اتحاد المقصود منه وهو قطع الجمع ومعنى كونه سؤالين تمام يعني معنى كونه سؤال واحد يعني اتحاد يعني سؤال واحد بس عله ّ و ح د ه بس وهو قطع الجمع قطع الجمع سواء كان بهذا أ و بهذا قال وقيل ومعنى كونه سؤالين يعني مشتمل على على معارضتين يعني مشتمل على و ا ج ت م ا ل ه على م ع ا ر ض ة ع ل ة الاصل ب ع ل ة وعلى م ع ا ر ض ة الفرع باخرى م ص ط ن ب ط ه اذا يعني م ع ن ا ه معنى سؤالين يعني معارضتين معارضتين طيب ا ل آ ن بعد ما عرفنا ان الفرق هذا قادح الفرق قادح بعد ما عرفتهم يا شباب ان الفرق قادح كيف نجيب كيف نجيب على الفرق الجواب عن الفرق بالمنع ب المنع هذا المنع نمنع أ ن هذا خير في ا ل ع ل ة أ ن هذا جزء من ا ل ع ل ة وهناك نمنع أ ن هذا مانع من اللحاق الفرع بالاصل、بس. نمنع لا أ د ان قولك بتراب جزءا من ا ل ع ل ة وهناك ي ق و ل لا نسلم يقول للمحنفي لا أ س ل م أ ن ا ل إ س ل ا م مانع من ا ل ق و ا د بس قال وجوابه اي الفرق بالمنع اي كان يمنع كون ا ل م ب د أ في ا ل أ ص ل ج ز ء من العله الثاني وفي الفرع مانعا من الحكم وهذا من س ي ا ن ة هذا من إ ي ش من س ي ا ن ة طيب ترى هذا المساله هذا هو المعنى ا ق ي ا س مع ا ل ف ا ر إ ذ ا قياس مع ا ل ف ا ر بابداع ق ي في ع ل ة ا ل أ ص ل منع من لحاق الفرع ب او ل ل أ أ ص ب إ م د ا ه مانع من منع من لحاقه ب ا ل أ ص ل فنقول هذا قياس مع الفارق وهو قادح ليش قادح ل أ ن ه يؤثر في جمع المستدل يعني يقطع الجمع هذا جمع غير صحيح مع وجود الفارق بين الاصل والفرع ولو قلنا ب ت و ا ج ن تعدد ا ل ع ل د ولو قلنا حتى بزواج تعدد ا ل ع ل ل ا ل آ ن ب ي ن ت ق ل ن ا إ ل ى م س أ ل ة م ه م ة م ت ع ل ق ة بهذا إ ي ش ا ل م س أ ل ة ا ل م ه م ة اللي بيتحدث عنها ا ل آ ن ا ل م س أ ل ة ا ل م ه م ة التي سوف يتحدث عنها الشيخ ا ل آ ن هي م س أ ل ة تعدد ا ل أ ص و ل هي م س أ ل ة تعدد ا ل أ ص و ل نحن تكلمنا عن تعدد العلم لا اصل واحد يكون له ع د ة علم ا ل آ ن بنتكلم على مثل س الثاني وهو ما هو أ ص ل واحد ما يقيس على أ ص ل واحد يقيس على ع د ة أ ص و ل تعدد ا ل أ ص و ل تمام تعدد ا ل أ ص و ل السؤال ا ل آ ن يقول هل يجوز تعدد ا ل أ ص و ل كما هنا يجوز تعدد ا ل ع ل ا ل قا بسم الله والرصام هو أنه يجوز الأصول أنه تعدد بفرن واحد بان يقوس عليها بقوه ة زطي به وصحه ابن الحاجب وغيره وهو الموافق لجواز تعدد الاله إ ل وكلا يمتنع تعددها وان جوز تعدد الاله لانتشار البحث في ذلك مع امكان وصول المقصود بواحد منها وصحه الاصل ولو فارقوا بس اول مشهد المشهد هنا هنا ذكرها لانها م ن ا س ب ة بتتفرغ عليه اول حاجه هل يجوز تعدد الاصل أ ن ا بدل ما اقيس على اصل واحد اقيس على عده اصول لاكل هذا الفرع يلحق بهذا الاصل وهذا الاصل وهذا الاصل, الأصل, الأصل, الأصل. قاله ولا اصح أ ن ه يجوز تعدد الاصول لفرع واحد قال ولا صح ان يجوز ا تعدد الاصول بفرع واحد ب أ علي. ن يقيس ا س ع ل ه ق ي عليها الاصول ه المتعدده لماذا ليس السبب قال ل ق و ة الظن به على ا هذا تعطينا الظني قوة ه مش يشبه اصل واحد هذا يشبه عده اصول أ قال وصححه ابن الحاجب غيره ص ح ابن الحاجب لا يجوز قال وهو الموافق هذا يوافق ذوات تعدد ا ل ا وهو الموافق لجواز تعدد العلم وقيل القول الثاني ما يجوز تعدد الاصول حتى و إ ن ت و ز ن ا تعدد العلم لماذا ل أ ن ه قال هذا سيؤدي الى انتشار البحث هيا ا ل آ ن ب ن ب د ي فرق ي د ي ب و ا فرق فيش من أ ص ل وهذا ا ل أ ص ل وش علته هذا هذا وذا ا ل أ ص ل وش علته تعب سيؤدي الى انتشار البحث قال انتشار البحث في ذلك مع أ ن حصول المقصود بواحد منها قال وصححها و ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل صحح ه ا انه ما يجوز تعديل ا ل أ ص و ل أ ص ل واحد كلامه هذا إ ن هذا ه ل ا ي ؤ د ي الانتشار يعني كل أ ص ل يحتاج له عله و ا ل أ ص ل يحتاج له إ ي ش عله ّ طيب لو سوينا ف ر ق معناه انه لو سوينا فرق يقول لك هذا اصل ل ونقلت ا هذا ل ص ل ثاني هذا اصل ل ثاني وش يترتب ي ع ل هل ه نقطن الاصول كلها ولا نقطن ب ق و ة يعني ا ل آ ن اسمع هذا واحد سوى قياس على ث ل ا ث ة اصول تمام لا تنسوي فرق بنقول قياس مع الفرق هل ما ق ل من الثلاثه كلها و ل ا واحد <تصفيق> المساله أ ل بس ترتب عليها هنا ولهذا هم ذكرها هنا لماذا قرانا ل ا بترتب ع ل ى ا ل م س أ ل ه هاي من بدايه اذن انت ا ل آ ن عرفت الخلاف ب ا ل م س أ ل ة عرفت الخلاف عرفت الخلاف ا ل م س أ ل ة ا ل م س أ ل ة فيها خلاف ا ل م س أ ل ة فيها خلاف تمام <متحدث> ا ل م س أ ل ة يا ج م ا ع ة يا شباب فيها ا ل م س أ ل ة فيها خلاف تمام ا ل م س أ ل ة فيها ا ل م س أ ل ة فيها خلاف ا ل أ ص ح يجوز تمام ل ق و ة ا ل ل ه لا مانع من ذلك المقابل اصح يقول ما يجوز ولو حتى جوزنا تعالي اسمعنا ه ي ا ق ر أ ا ل أ ن ف ع تفريغ على القول بالجواز تفريغ على القول بالجواز فاقرا فلو فرقوا بين العزل وعزل منها كفاف في, في القدم فيها في الاصحيح في الان هذه ثلاثه اصول مثلا ً فرقنا بينها من واحد يكفي قراص يبطل الجبل يكفي واحد منها م ش ل ا ب بالثلاثه كلها يكفي ه ا واحد قابل ا ص ح ب يقول لك لا. لابد الثلاثه كلها يبطلها يفرق بينها وبين الثلاثه قال فلو فرقا قراص فلو فرقه بين الفرع واسلم منها كفى بالفجر في هذه الاصابه لانه, لأنه يبذل جمعها المرسومات ب ح بواحد د يبطل وقيلة وقيلة يفيع الجمع لا ل ا ا س ق مستقل ل ل كل、منها. لا كل ا منها واحد منها يفيع وقيل َ ان كان هذا قصد الحق ا بمجموعها يكفي وما قصد الحق ا ب م ج م و ع ة لا بد ق من المسلم. المسلم في في كل واحد بخلافه ل أ ن ه يبدله بخلاف ما إ ذ ا قصد بكل منها ه ذ الان ا م ل ل آ القول ا ل أ و ل يكفي واحد القول الثاني لا بد من الكل القول الثالث يضل ا ل ا قصد المسلم هل المشتري قصد بالالحاق بالكل أ م قصد الحق ا بكل واحد انقصد الالحاق بكل واحد لا بد ان تنقل كل واحد تسوي له قياس مع الفاتح تمام هذا هو لهذا هو مثلا تمام طيب ا ل آ ن مركز معي ا ل آ ن طيب ا ل آ ن ي ا ل ا ه جل مستدل وقال له هذا قياس مع الفاتح ا ل آ ن عليه ي ج ي ب ه هل يجوب على الكل و ا ي ج و ب على واحد منها يقرأ وفي ا ك ت ص ا ر المستدل على جواب أ س ر واحد منها وقد فرق المقترن بين جميعها الان المعتمد فرق بين جميعها هل يجب ي عليه واحد منها بس يجيب عنه ام يجيب عن الكل قولان قولان ما رجعش الشخص قولان أ ح د ه م ا يكفي لوصول المقصود بالدفع عن و ا ح منها يكفي انه يدافع عن واحد、والثاري. والثاني و ا ث ي لا ي ك ف ي لانه التزم إن الجميع فلزمه ا ل ت ف ع عنه وهذا هو الاوز والموافق ل ل ا ص ه ما داموا التزم بالجميع لا بد ان لابد الرجال هذا ت فرق بين الجميع لو ان الرجال هذا ت فرق بين واحد فرق بين واحد أه؟ لكن ه الرجال هذا ك فرق بين الجميع ينبغي ان تفرق بينه تجيب عنه ايش تجيب عن الجميع تجيب عن الجميع والله اعلم اذن على اذن الخلاصه ثلاثه نركز ب ي د هذه م س أ ل ة تتعلق بالفرق وهو تعدد ا ل ع ص و ل هل يجوز تعدد ا ل ع ص و ل أ م لا ا ل أ ص ح يجوز تعدد ا ل ع ص و ل ومقابل أ ص ح لا يجوز تعدد ا ل ع ص و ل و ي ن قلنا ب ز و ا ج تعدد العلم القول الثاني هل تمام هل يكفي في القدح التفريق بينها كلها جميعا ً أ و واحد منها أ ل ا صح أ ن يكفي واحد ة تمام ا ل ص ا ل الثالث اذا فرق تمام المعترض بين الجميع إ ذ ا فرق المعترض بين الجميع هل يكفي جواب عن واحد أ م جواب عن جميع ا ل أ و ج ه لابد من الجواب عن اله عن الجميع ما دام ا ل م فرق بيننا فرق بيننا ب ي ن الشيء ه هذه المسائل المتعده قبل ما ح د عنده ن ا مغني محتاج أ و عنده ما ح د يجبنا ن ا مغني محتاج المكتب <تصفيق> ما ل أ يجب ان ش و ف ا ل أ و ل يا الله、أيه. إ ذ الرابع عندنا م ث ا ا ً ل عشر ث ل ا ث م خ ا ض ر ا ت والخامس عشر ث ل ا ث م خ ا ض ر ا ت والسادس عشر محاضرتين يعني بقينا ن ا ك م خ ا ض ر ة ث م ا ن م خ ا ض ر ا ت من غير حق الخميس ث م ا ن م خ ا ض ر ا ت ث م ا ن م خ ا ض ر ا ت قديمة عن هذه ص ف ح ة و هذه ص ف ح ة صفحتين ثلاث أ ر ب ع ص ف ح ا ت أ ر ب ع ص ف ح ا ت ونصف أ ر ب ع ص ف ح ا ت ب ح ه ا ر ب اربعه اربعه اربعه ا ت ب ع ه ا ر م ع ه ا م ب ع ه اربعه اربعه ا ن ب ع ه ا ر ع ه اربعه اربعه ا ر ب ع اربعه ر ب ع ه اربعه اربعه ا ل ب ع اربعه اربعه ا ر ع ه اربعه ا ب ع ه ا ر ب ع ا ر ب ع اربعه ا ر ب ع ا ر ع ه ا ر ب اربعه اربعه اربعه ا ء م ه م ة ب ع ن اربعه ا ر ع ه اربعه ا ر ا ل ب ع ه ا ر ا ر ب ع ا ر اربعه اربعه ا ر ر ب اربعه ا ر ب ع يعني, فيها يعني مثلا هذه ا ل م ح ا ض ر ة هذه ا ل م ح ا ض ر ة يعني كانت يعني ا ل آ ن مثلا ً انا س ا ع ة خضر هذه س ا ع ة يعني جيتنا إ ل ى أ ر ب ع خلت إ ل ى أ ر ب ع ا ل آ ن خ ا ص ل عشر تقريبا ً س ا ع ة س ا ع ة قرانا فيها تقريبا ً يعني صفحه صفحه خ ا ص ل يعني شوي صفحه ناخذ شوي الدروس سهله ا كمان الباقي معنا بس يعني فساد الوضع شوي تمام أ م ا فساد الاعتبار الا خ ا ل ف القياس ل م ا يخالف الكتاب و ا ل س ن ة يقول الفساد الاعتبار بس بعدها بيتكلم لك عن ايش عن الاعتراضات و ايش ي ق و ل ل ك الاعتراض كلها ما ترجع إ ل ى منع أ و م ع ا ر ض ة تمام المق... ما هو مقدم الاعتراضات بيبيلك ل مقدم ا ا على ت ت ر ا ا ض ع الادله هو حال يسمونها الاستفسار تمام و ا ن ت ب ل ك ه ل ويترتب ن لك متى ينقطع ديش؟ وبعد... بي... ينقطع متى ينقطع... المستدب انت... يعني؟ ان ن ش ر المراجد نتعلم الاسبوع ليش ما باير في ساعه معنا ن شاء الله ان شاء الله نقول في ساعه يعني نكمل بالراحه ة وهنا مثلا شيء لو جبت لنا المحل ي أ ح س ن وانا عفوا منه هات لنا المحل احسن هات لنا المحل يقل هذا و هات لنا حاجه المحل ي حاجه القليوب يااااه لا اله إ ل ا الله محمد رسول الله وفور ريقى. ولكن ما ذكروا شيء ولكن لا مانع انه ياتي ما ما يعني ما ذكروا مثال في ه ب د ا ع ي ن معا ن لكن لا مانع انه ي أ ت ي قال ذهب جماهير الفقهاء الى ان الفرق أ ق و ى ل إ ع ت ر ا ض ا ت و أ ج د ر ه ا تمام الى ان الفرق أ ق و ى ل إ ع ت ر ا ض ا ت و أ ج د ر ه ا بالاعتناء به و قال ابن السمعاني جعل كثير من فقهاء الفريقين أ ق و ى سؤال و ظنوا فقه ا ل م س أ ل ة أ ق و ى شيء و به يتمسك الناظرون تمام حتى انهم د ا ر ي تعرف يقولون إ ي ش حتى من عبارات ا ل ب د ي ع ة ا ل إ م ا م الحرمين يقولون الفقه جمع وفق يقولون إ ي ش عبارات ب د ي ع ة يقولون إ ي ش الفقه جمع وفق جمع وفق تمام وجابوا تمام فن اخ كمن نشا عن هذا اسمه الفروق الفروق فن يسمى بالفروق وشو ه الفروق وهي المسائله ا ل م ت ش ا ب ه ة في ا ل ص و ر ة ا ل م خ ت ل ف ة في الحكم هذا فن كامل نشاء اسمه الفروق أني ن ا ن على هذا طيب طيب طيب ط الاول مثلا ي ش يقول هنا مثلا قال ركز معي تمام تمام قال ركز معي يعني ا ل أ و ل يعني قال ا ل ف ق ه ا ء أ ن ه لا يضر تغيرا ل ما ء بتراب طرح ي فيه قال أ و بتراب طرح ي فيه بالاضرار تمام قالوا لا يضر تمام هذا القول الموع... لانه مجرد تروح القول الثاني يضر قياسا على المتغير بنجس قياساً على بلا... رد عليهم القول الاول قال في النداء وفرق الاول ب غ ل أ امر النجس وبطهوريه التراب فرق بحاجتين د الحاجه ا ل أ و ل ى غلط ر امر النجاسه ا ل ح ا ج ة ا ل ث ا ن ي ة التراب طاهر هذا ما ن ع م ل لحاقه بالنجس ل ا تمام وفرق ة دائما ً وفرق ة يعني رد عليهم يعني ا ل آ ن ا ل أ ظ ه ر يقول كذا مقابل اظهر ل أ يقول كذا دليل مقابل ا ل أ ظ ه ر إ ي ش القياس له ردوا عليهم قالوا فرقة بحاجة الأول قال وفرق ا ة بحاجته جاب فرق الفارق ا ل أ و ل قال غلظ أ م ر النجس والفارق الثاني ظ ه و ر ي ة ل ا التراب خلاف الزعفره ت م ي ل واحد يسوي القياس مع الفرق ويسوي لنا دراسه ت ط ب ي ق ي ة في المحل ليش نجيب كل اللي هو فرقه و ف ر ق ة ي سوي بحث ب ا ل ك و ب ي ا ت ر بس ف ر ق ة ب يقول ل ح ن بحث ماجستير ويطلع ممتاز ودراسه تطبيقيه في المحل اه؟ دراسة تطبيقية و انت عرفت الان هذا مهم جدا لنا كنت معي هذا مهم جدا ً الفرق اه؟ يا الله يا كلام جميل هذا、اللي. الفقه فرق وجمع من قال هذه ا ل ع ب ا ر ة أ ظ ن إ م ا م الحرمين امام الحرمين قال الفقه فرق وجمع لهذا من, من انواع من فقه الفقه المهمة. من فنون عند الفقه المهمه فن يسمى بفن الفروه كم أ ن و ا ع عند الفقه عشره انواع من هذه ا ل أ ن و ا ع علم البلاء、برو. والله ا ع